صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف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 اَمَّا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عن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 المنافقين وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحم الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون وَلَا يَحْمِرٌَّ أَفْقَالَهُم وَأَفْقَالَم مَا أَفْقَالِهِم وَلَا يُسْأََلَُّ يَمَ الْ القِيَامَتِ عَمْ مَا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 وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَيْأَسُونَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 كذبا او كذب باياته الا ان كان ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا شاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دوننا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 كلما دخلت امه تلعن اختاها حتى اذا الدار تكون فيها جميع قال الاخراهم قالت اخراهم, أخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اظلونا فاتهم عذابا ضعفا من النهار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 لَّالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَنُفَتِّحَ لَهُم أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَنُفَتِّحَ لَهُم أَبْوَابَ السماء.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 تحتهم الأمهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أم هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا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 فَهَل وَجَدتُم فَهَل وَجَدتُم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم ان لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا أُصْرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ الدَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَا أَصْحَابَ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ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 الله حََّمَهُ عَن الكافِرين الذيذينَ تَخَذدينينَ نهُ وَنعبَ وَغَروَتهُ الحيةُ الدُّْيا وَغَوَتهُم الحيةُ الدّ ي فَ يَمَنَ سَهُم كَمَ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلَّنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً فَصَلَّنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين لسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعا فيشفعوننا فهل لنا من شفعا فيشفعوننا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسنا وضل عنهم ما كانوا يفترون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برسخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان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 يرسَنُ عَلَْك مَا شوظُم ن ل وَنُحاسُ فَل تَ تَصًا فَبِأذ آلَ إَبك م تكَّب فَذا شَقّت السمفَنْكَانة فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن دنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرَفُ الْمجرمونَ بِالسمهُم فَيُؤخَدُ فَّ وَص وَأَقُدَ فَبِأَلَ يربّكُ م تُ كَذذبانهَذ جَهَن مُث كَذِّبُ بِهَا المجمونَ يَطُوفونَ بَينَهَا وَبَينَ حَم مِ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان بواسى أثنان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 متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين لدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إن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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهم ما جنة فانبأي آلاء ربكما تكذبان مدحا امتن فبأي آلاء بِكُُ كَذب بِهمَا عيان الض خَ فبأَ آدا إَْ بِكُةُ كَذب بِهمَا فَكهَةُ وَنَخلم م فبأَئدا إَْ وفيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لمْ يطمِثم يسُ قََلَهُ وَلا فَبأَ آلَ إَغكماتُكَّبان متكئين على رَفْ ف خُ وَعَبَ قَ إس فبأَ آلَ ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا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 ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم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 في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فِيهِ مُزْدَجَرٌ حَنِكَمْتُمْ بَالِغٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي نكر شَيْءٍ نُكُرٍ قُنْشِ عَنْ أَبْصَارِهِمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جراد منتشر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 ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض علونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري جَزَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُطُوفُهَا دَائِمًا ۖ وَيَزِيدُونَ فِيهَا ۖ وَلَقَدْ كَانُوا مِن قَبْلُ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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالعذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من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 فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من الذَّكِرَ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَخُذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَنكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولائِكُمْ أَمْ لَنكُنْ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 بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والرسول رايت المنافقين يصدون عن كصدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك ثم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 بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءواك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما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 ذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما